قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب ريوا قلوبهم ويتوب الله على من يشاء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 انما يحمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعدا اولئك ان يكونوا من المهتدين اجعلتم ثقایه الحج وعمارة المسجد الحرامكم من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله